وقالوا كونوا هودا أو نصاراة اهتدوا وقالوا كونوا هودا أو نصاراة اهتدوا وقالوا كونهودا أو نصاراة اهتدوا وقالوا أو نصاراة اهتدوا وقالوا كونهودا أو أو نصاراة وقالوا كونوا هودا أو نصاراة اهتدوا وقالوا كونوا هودا أو نصاراة اهتدوا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 قُلْ بَلْ مِنْ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا مِنَ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُلْ بَلِ الْمِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُلْ بَلِ الْمِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُلْ بَلِ الْمِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ قُلْ بَلْ مِنْ لَّتَإِبراهيم مِنَ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ قُلْ بَلْ مِنْ لَّتَأْبَرَاهِيمَ مِنَ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قل بل من لا تأبراهيم حنيف وما كان من المشركين قل بل من لا تأبراهيم حنيف وما وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قُلْ بَلْمِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وقالوا كونوا هوداً أو نصارى تهتدوا قُلْ بَلْمِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وقالوا كونوا هوداً أو نصارى تهتدوا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 قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل قولوا آمنا بالله وما Unzil eliyna ve ma unzil Ibrahim ve İsmail. Qulu âmen nabillahi ve ve Ibrahim ve قُل آمَن بِاللهِ وَمَا أُزِلَ إِلَن وَمَا أُزِلَ إِلَ إبَهمَ وَإسماع قُل آمَن الن وَمَا وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل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 وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم Qolu âman nabillahi وَمَا ma unzel وَمَا ve ma unzel eli İbrahim ve İsmail. وَمَا âman nabillahi وَمَا إلى إبراهيم وإسماعيل قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا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 وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحدهم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 لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. قلوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما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 لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسмаيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتى موسى وعيسى وما أوتى النبيون من ربهم لا لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون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 لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيف وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل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 لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين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 فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاقا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاقا فَإِن آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدوا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ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 فَإِن آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدوا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَإِن آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنَ فإن بِهِ به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم تي شقاق فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم شقاق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 صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ صِبْغَةَ الله وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ صِبْغَةَ الله وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ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 صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في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 فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صِبْغَةَ اللهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عابدون فَإِن آمَنُوا بِمِثْلِ مَا بِهِ فَقَدِ اهْتَدوا وإن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 هل نحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم قل أنتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم قل اتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم قل أتحاجوننا جَنا في اللههِ وَوهو رَبّناَا وَرَبّك وَلَنا أَحْمالالنا وَلَكمم أَعْمالالكممْ قُلْ تُ في اللههِ وَهُو رَبّناَا وَرَبّك وَلَنا مالالنا Qul a tuhajjun na fil Allahi vehu Rabb اعمالنا ولكم اعمالكم. قل Joonana fi Allah, ve Huwa Rabbna, ve في الله، <سؤال> وHuwa Rabbna، وRabbukum، ولنا أعمالنا، <سؤال> لَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ قُلْ أَتُحَاجُونَا فِي الَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ قُلْ اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ قُلْ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 قل اتحدنا في الله وهو ربنا وربكم لنا اعمالنا ولكم اعمالكم قل اتحد في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم قل أتحجونا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم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 ننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون قل أتحا.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 نَا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون قل أتحا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 ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله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 ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هوداً أو نصاراً أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هوداً أو نصاراً 53. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارا 54. تقولون expense Afaa ala Experian. ويعقوب قرح كانوا هودا أو نصارا؟ أَمْ تقولون ان ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط كانوا يهودا او نصارا ام تقولون ان ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط كانوا يهودا أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارا أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارا أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ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 Em takuluna in ibrahima ve ismaila ve ishaqa ve yaquba ve'l asbaqa kanu hudan au nasara kul antum a'lamu am entum a'lamu qul qul qul qul tum a'lamu qul qul qul قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ قل أأنتم أعلم أم الله قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده عنده من الله، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، ومن أظلم من كتم شهادة عن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 دهو من الله ومن اظلم ممن كتم شهادة عنده من الله ومن اظلم ممن كتم شهاده عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون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 وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تعملون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 لَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هودا أو قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ ممن كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنْ الله وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ وَمَنْ أَغْلَمُ مِمَّنْ كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارا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 قُلْ أَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنْ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ, قد خلت تلك أمة Tilk ömme, kadıxlat. Tilk ömme, kadıxlat tilka ummetun qad khalat tilka ummetun khalat tilka ummetun qad khalat tilka ummetun qad khalat tilka laha ma kasabat wa ma kasabtum wa la tusalun amma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 ما كسبتم ولا تسالون عما كانوا يعملون لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسالون عما كانوا يعملون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 لها ما кسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون لها ما كسبت ولكم Ma kâsabet um, ve la tussâlûn amma kânu yâmalûn. Lâha ma kâsabet, ve lâkum ma kâsabet um, ve Ma kâsabet um ve la tussâlûn amma kânu yâmlûn. Tilk aûmme quâd dâxalât. Lâ ma kâsabet ve lâkum ma kâsabet um ve la لَهَا مَا كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون تلك أمة قد دخلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون tilka ummetun qad khalat ma kasabat wa ma kasabtum wa la amma kaamu ma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 أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارًا قُلْ أَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهِ وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ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 ناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ الناس ما Seyyolü sufha, u min an nas ma, valla hum an qibleti hemu, lti kanu alayha. Seyyolü sufha, u min an nas Nasima ve Allah'ım, anıblatımları olanlar, Sefah'dan nasima ve Allah'ım, anıblatımları olanlar, Sefah'dan nasima ve Allah'ım, anıblatımları olanlar, ناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. Seyyolü sufah, u min alnasıma, valla hum an qibletihi mu ltti Seyyolü sufha, u min an nas ma, vallahum an qibletihim, latti kanu alayha. Seyyolü sufha, Seyyolü Sufah, u'ın alnasıma ve Allahım, an qibletiimüllati kano alayha. Seyyolü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 إلى إبراهيم وإسماعيل وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم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 سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين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 وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أو نصارى؟ قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ ممن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 سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين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 صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نصارى؟ قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ ممن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 أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بَيْنَ أحد منهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون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 وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هودا أو نصارى؟ قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ الله؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ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 بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ, وإسماعيل وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوْتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا وَتَيَّنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ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 سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبالتهم التي كانوا عليها، وقالوا كونوا هودا أو نصاراة اهتدوا. قل بل من لا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين.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 سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبالتهم التي كانوا عليها، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. قل بل من لتي إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين.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 Seyrülü sufah, u münen nesma ve Allahum, an tibletimü, lti kanu